في غفران الرحيم الحمد لله رب العالمين سمى وهو سمى على سجيه بن محمد وعلى آله وصحبه يا ابو الجنه قال المالد رحمه الله كنا زياره لرسول الله تعالى عن اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا اله الا انت اهدني الى الصراط المستقيم ان الله عامل المؤمنين بالخير والبر والسبيل فقال ان يورث الكروم والتقي بما طيبات اعمال صالحه ان ني ذن و سامين هذه فقالت عانه وأنها مذينة عاماً وكل من طريبة مرد بكناتك ثم ذكر الرجل يتحرك أشعر أخباره من سيادة تبقى رب الله رب ومطعمه حرام ومشرة في الحرام فالبجه الحرام وغذية الحرام ذا أستجاب له مشروع حسابهم قال ان الله تعالى قبل الاغلب التميد يدعي على ان من اسماك الاثيب وياتي بنا من اعمال مكانه خصوصا بتك ووعار من سبيل النبي ومنها الكذب فلا يحمل المرء المثاب لا يكتشب إلا طيبة ولا ينفق إلا من الطيبة وكأيه هو إلا أنه رأى مردوه من نبيته هم ربيد أخسرين خطائف وإيها الرسل يكون من الطيبة عم المسالح قال تعالى وإيها الذين قم بكم من الطيبة مرد بناكم يديا سيدنا عمرو الثمالي المكسدي المرسل اليه عند اكل من القودات وكما ان المرسلين برحله من التكيف فان على اتباع القائد قبل كل يريد ان يتخذ هذا القرار دون استئذان اشعر ان دوره يلسن يا رب يا رب ان يطعموا حرام لما يسئبوا الحرام تذنبسوا حرام وعذبوا بالحرام فعنه يستجابوا له لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا أكبر إدارة طيبة وأن المرسلين والمؤمنين أمروا بالأكرب الطيبة بيّن أن من الناس من يخالق بهذا المكتب ولا يكون أطلق طيباً فبيعند إلى اكتساب الحرام وما ليه في جميع شعوده من معتل ومنجس وغيهات لأن ذلك من أسباب عدم قبول دعائه وعاكم ليه أتى بأسباب قبول الدعاء ويحل هذا الحبيب أربعة فالشقاء محمد الثالث وخيمه أشعر أخبر وخيمه يمس يدني إلى السماء وخيمه ينادي الله مربو بيته مع الحاجة على ربيك إخبار جالب معنا ذلك بان يوجد في هذا وصول الاجابه في الجدول الخاص بالمانح دي قبل الاجابه اما الاسباب وهي توفر انخفاض الموانع وان اجاده التعاوي تكون عن هو اكثر اما اذا ادى اسباب الاجابه فاستخدم الموانئ هي يريد اكثر على الاسراب وعوضيد الموانئ هذا يجب إبن عليه تمام لاراده يكون مجاب الضبط اي يكون مقام ال تعالى وهو حلال ومنطقه حلال وغذائه حلال وهذا المساله ابن عيرقاس بن يحيى بن تمام بن قالوا اني غيرت دعوه قالوا اني جمعت ما قصدت دعوته كما قال صلى الله عليه وسلم من صفاته من هذا الحديث أولاً أنه من الأسماع الباب الطيب ومعناه المنزح عن المتائس وأنه من صفاته الطيب وأن أسماع الله كلها مشتكة وتدل على صفاته المشتكة ثانياً أنا على المسلم أن يأتي يتجيب إثناء الأعمال والمكاسر. ذلك أنه سبك لا تتبني وما سبك عن النبي صلى الله عليه وسلم محطان بأكبر الله صلاةً بخري الظهور رابعا، تفضل الله على عباده بالنحن وأمره بها يأكلكم الطيبات خامسا أن نحك للحرام من أصباب أعجم الكبير التعاية <تصفيق> سابسا أما من أصباب الضوء للدعاء السفق والدعاء أشعر أكبره تابعا إن من أسباب قبوله أيضا رفع بردينه بالدعاء ، فأمن أن من أسبابه أيضا التوسل بالأسماع ، يا رب يا رب ، ويسعى أن من أسبابه الإلهاء على الله سيء ، فسل الله وسلم على سبيل المسكين ، وعلى أبو الله صحبه ،